انما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولان انزل عليه ايه من ربه قُل إِنَّ وَعَاقِدُ رَبِّي عَلَى أَن يَنزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم محشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبقم في الظلمات مَن يَشَأْ إِلَّهُ يُضِلَّ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَلَمْ تَرَ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قفت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يحملون فلما قفت وما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون